ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع المات أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم, ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا فَيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلًا وَمَا نُؤْمِنُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاقِل لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا يُنذَرُونَ هُزُوًا وَمَنْ أَعْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْمَى ما قدمت يداه إنا دعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا فإن تدعهم إلى الهدا فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما تتكون عجل لهم العذاب بل لهم موعد وَتِلكَ الْقُرَى أَهْلَتْنَا هُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَدَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِ إِنِّي أُأَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعًا بَيْنِهِ مَا نَسِيَا حُوَتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ صَرَبًا